الافلام امر تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك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 إذ قالوا ليوسف وأخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء مِنْ من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها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 انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينه وقالت اخرج عليهن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 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه, ليسجننه حتى حين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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا, الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي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 اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جاءه الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ قطعن مَا بَالُ ربي بكيدهن قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 سوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون Wanneer دخلوا من حيث bevalde hun ما كان يغني عنهم van hen wist. Wat hij niet van hen wist, was ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَى لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ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 كذلك أكدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له ابا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده قال معاذ الله ان ناخذ إلا عنده. إنا اذا الظالمون فلم ما منه خلصوا نجيا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 قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف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 وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذهبوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا من روح اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ من روح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر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 قال أبوهم إني لا لي ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهي فارتد بصيرا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 فاطر السماوات والارض انت ولي أنت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك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 أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون